والذين اتخذوا من دونه أولياء أما نعبدهم إلا لقربونا إلى الله زل فَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَقْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ وَكَادِبٌ كَفَّارٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ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 أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ النَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا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 قُلْ إِنَّا أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون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 أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فينا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 فَمَن يَتَّقِ وَجْهَ رَبِّهِ يُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ اذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمْ عَذَابٌ مِّن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَإِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطغيات بيمينه سبحانه وتعالى عن ما يشركون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 وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون بسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين